أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأمركم بالسوء والفحشاء takulu ala Allah ma la ta'alamun Enyi watu kuleni vili vyomu katika aruthi halali na vizuri wala msifuwa tenyayu za shaitan hakika yeye ni adu yenu wali edhahir yeye na kuambrisheni maovu na machafu na mwamsingizie mwenyezi mungu mambo msiyajua Imeletuakwako na uongofu.com